إن الحمد لله تعالى نحمده، نستعين بالله لله نحمده ونستغفره نستعين تعالى ع ن و و ذ بالله تعالى من ش ر و ر أ ن ف س ن ا ومن س ي ئ المره ت أ ع م ا ن إنه ا ن ومن يهديه يضلل هادي الله له له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعالى فلا فلا لا إلا لا مظل أن ش ي ك ل وأشهد أن د م م ح ا عبده و و ر س ل ه ثم أما بعد. ذكرنا المرة ذكرنا ا بعد ل س ا ب ق ة ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة وهي فروض الوضوء والفروض اللي هي ا ل أ ر ك ا ن اعتادوا انهم يسموا ا ل أ ر ك ا ن في الوضوء فروض ل أ ن ه ا ذكرت في ا ل ق ر آ ن صراحه ة فرضت في القرآن و ي ستة غ س ل ا ل و ج ه بكامله لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة قمتم فاغسل وذكرنا ج و ان المضمضه والاستنشاق فيها خلاف من أ ه ل العلم والجمهور على أ ن المضمضه والاستنشاق انما المذهب ا ل ح ن ب ل ي على أ ن ه ا و ا ج ب ة في الغسل في الوضوء غسل اليدين إ ل ى المرفقين ق و ل ه تعالى و أ ي د ي ك م إلى ا ل التالت مسح الرأس م مسح ر ا ف ق ك ل ه م ع الى أ ذ ن ن ي لقوله ل ت ع ا و ا م س و برؤوسكم و ق ل ه الله عليه صلى ل و س م الأذنان ا ل من ر أ س ف ل ا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعض بعض دون الرابع غسل الرجلين إ ل ى الكعبين لقوله تعالى و أ ر ج ل ك م إ ل ى الكعبين ه ذ الخامس هذا ذكرناه المرة السابقة الترتيب ل أ ن الله تعالى ذكره مرتبا و ت و ض أ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه الوجه فاليدين ف ا ل ر أ س فالرجلين كما ورد ذلك في ص ف ة و ض و ء ه صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أ خ ر ج ه مسلم وغيره في حديث عبد الله بن زيد وغيره الموالاه ب أ ن يكون غسل العضو عقب الذي قبله م ب ا ش ر ة بدون تاخير أ خ ي ر فقد ك ن النبي الله متواليا صلى عليه وسلم ولحديث يتوضأ ا معدان ا ل ل د بن ب أن ن صلى الله عليه وسلم أ ى رجلا يصلي وفي ظهر يصلي لمعة وفي قدمه قد ردرها لم يصبها الماء ف أ م ر ه أ ن يعيد الوضوء هذا دليل على ان الموالاه شرط والموالاه ل ن ا عليه ل من مفردات المذهب وفي ظهر قدمه ل م ع ة لم يصبها الماء قدره الدرهم ل م ع ة قدره الدرهم الدرهم بيبقى كبير ع م ل ة في الضيق بس ك ب ي ر ة شويه النبي صلى الله لاحظ القدم كاني الظهر الأعلى القدم كاني الظهره القدم القدم كاني الظهر صلى عليه وسلم أعلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجله على وبطن ويكون ظهر ظهر م ق د قدر ا لما د ر ه لم ي ص ب ه الماء لما يبقى كده هو لما غسل قدميه غسلها غسلهما ناقصتين ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعيد الوضوء ب أ ك م ل ه طيب لو كان ا ل م و ا ل ا ة ليست شرط لكان أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يغسل قدمه أو قدر الدرهم المولاة أو لأن القدم آخر ما ا يغسل ل آخر في ولكن ض و ء فكان يكفي غ س هذا الجزء وينتهي الجزء الأمر ل و كون النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ه أ ن يعيد الوضوء ب أ ك م ل ه معنى كده أ ن الوضوء لا بد أ ن ي أ ت ي مره ة واحدة و ا ل ف ق ا ء ح ط واحده قعدة قالوا أن كل عبادة تتصل بعضها ببعض لابد الموالاة فيها من كالصلاة ا كل تتصل و أن من بيصل ل ا ظ ر أربع ركعات أو امرأة أو ت ص ل الظهر أ ر ب ع ركعات جت بعد ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة بتشم كده لقيت ر ي ح ة شياط الرز على, ال... على النار ممكن تسيب الظهر وتروح تطفي على الرز وترجع تكمل ليه لا, لسببين ا ل السبب ا ل أ و ل ل أ ن ا ل م ؤ ل ا ه شرط لابد ان ا ل أ ر ب ع ركعات ي أ ت و ن ا ل ر ك ع ة تلو ا ل أ خ ر ى تاني تروح وترجع عشان عايز عمل كثير والعمل الكثير يبطل الصلاة. شيء كثير يبطل عمل ده ف ت خ ر ج من ا ل ص ل ا ة ولا تكمل العلماء يقول و يجوز الخروج من الفرض للحاجه ة يعني ي كان لو ف مشقة وضعوا و ا ل أ ك ل من المشقه ة يعني يجوز للإنسان ن هو المرأة تترك الفرض وتذهب كده وترجع تبدأ من الأول زي الباب يخبط أو ولا المرأة الفرض البتجاز الباب أشياء من تترك يصبر تبدأ تطفع يخبط زي زي الرجل يعني هو مستعجل وهي ه ت ص ل ي ص ل ا ة طويله ولسه ب د أ ا ل ص ل ا ة ا ل أ ف ض ل لها أ ن ه ا تترك ا ل أ م ر إ ن م ا ضياع المال هو ده للفقاء و ضياع ع له حد ض المال زي مثلا ا ل أ ك ل ح ي ب و ظ ف د ه ضائع مال فقالوا ان يعني حفظ المال مقدم فتترك ا ل ص ل ا ة وتروح تدفع البوتجاز وتبدا أ ص ل ة الأول ب ت صلاه ي في ل م ط ب خ الاول ممكن تطفي وياء فلو لم تكن المولاه شرطا ل أ م ر ه بغسل ما فاته ولم ي أ م ر ه ب إ ع ا د ة الوضوء كله فهذا استدلال على أ ن المولاه شرط و ا ل ل م ع ة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أ و الغسل طيب ضابط ا ل م و ل ا ه ما هو يعني امتى الوضوء اقول في هذا الحد لابد ان تعيد الوضوء وفي هذا الحد يجوز ان تستكمل الوضوء امتى هل يقدر بالدقائق مثلا هل يقدر بشيء معين الفقهاء يعني ا ك ت ه د و ا في ذلك وقالوا هنعتبر باعتبار ان باعتبار العضو ا ل أ خ ي ر لم يجف من الماء ه ا حد الفقهاء حد حدوه ما فيهوش د لابد ي ل ل حاجة ولكن الفقاء قالوا ولكن ل ان احنا نحدده ا ن بحد طبعا ما كان ش عندهم دقائق ولا ثواني ولا غير ذلك إ ن م ا قالوا إنه هو آ خ ر عضوه غسل يكون لسه ما نشف ش طب ماهو في, في البلاد ح ر في ا ل ا ل ح ر ة ب يجف ب س ر ع ة عن البلاد الايه الباردة. وكذلك الأيام في, الأيام الباردة يعني في الشتاء أ ي يعني في ا الباردة ا م ل يجف أ ق ل من الصيف فيحصل في ا ل ط ر ا ب في ق ا ا ل و ف الزمان المعتدل يعني ل ه برد ولا صيف في الوقت المعتدل ل الوقت الخريف أو الربيع اللي هو ليس حارا ولا、باردا. الوقت اللي احنا ده أو قبل اللي ي فيه فيه بأيام يعني هو هو ده أو أو حارا باردا احنا احنا ه لو ل أنت وضعت له حد كده لو أنت غسلت يدك وسبتها لغايه ما تنشف تاخذ كم ده ي ا ل و ا ه هذا هو حد ا ل م و ل ا ل ا ب قبل ى ق أ ن ينشف العضو لو ضربنا مثال مثلا رجل ي ت و ض أ وغسل ب ع د ي ن وجهه ويديه وبعد ما غسل يديه وجد الباب يطرق ب ش د ة مع اللي ا و ق فاضطر مش ش هيصبر ع ل ن يكمل و و او التليفون ترنج وهو、ينتظره. ولو ء ه ينتظره ده فاته مش عارف يكلمه الترنج عارف اخر مسا ا له ترنج يعني قريب ف مش ض ان هو يترك الوضوء و يذهب يرد على التلفون او يفتح باب الشقه وبعدين رجع يكمل وضوءه ولا يبتدا من الاول على حسب بقى الحد ل ل حسب ا ينظر ح ا حطناه ن ي إ ل ى يده إ ن كانت نشفت ي ب د أ من ا ل أ و ل كان لسه فيها ماء يستكمل و ا ل أ م ر ده م ع ل و فيش دليل من ا ل س ن ة أ و من ا ل ق ر آ ن ب يذكر ذلك إ ن م ا الفقهاء وضعوه ك ت ا د ا من عندهم بحيث ان ا ل ع ب ر ة ب ا ل م و ا ل ا ة يعني إ ي ه ا ل ع ب ر ة ب إ ن يتتالى ويتابع ا ل أ ع ض ا ء واحد تلو ا ل آ خ ر فالتلو ده زي مثل الاذان ا أ ذ ن يشترت في ا ل أ المولاة فواحد ب ي أ ذ ن بعد ما قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله كح أ و <تصفيق> أو مثلا وجد عيل بيلعب في ايه في ح ا ج ة وترك ا ل أ ذ ا ن وذهب ليترك يعني إيه ليخليه لي يرضعه يعني يخليه ي أو هذا ا ل أ م ر وبعدين رجع ل ل أ ذ ا ن تاني ي ب د أ من ا ل أ و ل ولا يستكمل الملا شرط في ا ل أ ذ ا ن نقول والله لو طال الفصل ما بين فعلك هذا وما بين ا ل أ ذ ا ن هترجع تعيد من ا ل أ و ل طال ف ص ل عرفا بحيث ان الناس اللي بيسمع يظن ان ا ل أ ذ ا ن لم يبتدئ يعني ف ت ر ة ط و ي ل ة بحيث ان هو لسه ا ل أ ذ ا ن ما أ ذ ن ش اللي ما سمعش قبل كده أ و اللي سمع ظن ان المؤذن أ ص ا ب ه شيء في ا ل ح ا ل ة دي نقول ه إ ي ه يبقى في ا ل ح ا ل ة دي تعيد من ا ل أ و ل أ م ا لو كان يسير فيجوز له أ ن يستكمل ف ا ل ع ب ر ة في الموالاد ف من ع ب ي ا د ة و ا ا ل خ ت ل امر ف ده ل ي ذ ك ف ي ا ل ك ت ا ب و ل ا ف ي السنة. فالفقهاء حاولوا ن ه م ي ج عباده ل لها و ا ض ط عرفي. ل و و هو ض ض ء ضبط ب ا ع لعباده ا أن ب ر ع ع ت ر و ا ل ا العبرة فيها باليسير و ا ل أ م ر المطار ب جدا ي ع ن ي ف ا هو هو هو هو ب ط بالماء ه ن هو هو هو هو هو هو هو ا و هو هو ه ل من غ ي ر ه رغم ه ن ب ر ض و هو هو هو هو ل و ل و هو هو هو ه ي هو هو ل و هو هو هو هو هو هو هو هو م و هو هو ه ن هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ي و هو ه ت هو هو م س أ ل ة دي كنا ا ل م ف ر و ض ن ق و ل ه ا في الترتيب لما ي ن س و هو ه و هيرجع للعضو ويكمل اللي بعده عشان الترتيب يعني واحد اتوضا غسل, ايده، غسل وجهه وغسل ايده وغسل رجله ونسى مسح ر أ س ه ماذا يفعل هنقوله خلاص تمسح ر أ س ك وتغسل رجليك تاني من العضو ل ل نساه اللي بعده إ ل ا انه هو يطول الفصل يطول الفصل يعني وطلع ونشفت الفصل خلص رجله وطلع بالحمام ونشفت الأعضاء ما بعد و ي ج ت ي صلي واكتشف انه م ا م س ح ش ر أ س ه فنقول ه تعيد ر ج ت ع من ا ل أ و ل ل أ ن ا ل م و ا ل ا ة شرط و ا ل م و ا ل ا ة اللي هو لما غسلت إ يدك مفروض تمسح ب ع ض ه ا ر أ س ك و إ ي د ك نشفت خلاص خلاص <تصفيق> كل الرأس لا مسح كل الرأس احنا قلناها المرة اللي فاتت صح؟ مسح كل الرأس ده من المذب الحنبالي احنا فاتت مفردات صح مسح مسح من ده و و ا ل م س أ ل ة دي بالذات ا ل كل مذهب له مفرد يعني ا ل ش ا ف ع ي ة من مفرداتهم و ا ل ح ن ف ي ة من مفرداتهم و ا ل م ا ل ك ي ة من مفرداتهم و ا ل ح ن ب ل ة من م ف ر د ت ه م يعني ا ل أ ر ب ع أ ق و ا ل كل قول لم يشترك مع ا ل آ خ ر إ ل ا أ ن في جامع ل ل أ ق و ا ل جامع ا ل أ ق و ا ل يعني ا ل ح ن ب ل ة قالوا ل ر أ س كله والجمهور قالوا لا مش كله يجزئ بعضه واختلفوا في البعض ا ل ش ا ف ع ي ة قالت بقدر ثلاث شعرات و ا ل م ا ل ك ي ة قالوا أكثر الباء ر ر أ س والحنفية قالوا ع ل ر أ س هنا باء ز ا ئ د ة يعني وامسحوا رؤوسكم كالباء في وجوهكم ا م س ح و و ب الباء هنا زائده ة بالاتفاق يجب استيعاب ا ل ج و في التيمم بالاتفاق فالباء هنا كالباء هنا ولا فرق وقال ابن برهان الشافعي من قال أ ن الباء ل ل ت ب ع ي د فقد جاء بشيء لم يعرفها أهل ل ل غ ة والباء هنا ل ل إ ل س ا ق ما بحبش ف ص ل في الخلافات المذهبية كتير ب س يكفيك أنك تعرف بس ا ل والراجح وخلاص والدليل、بتاعه. المذهب الامتحانات م ذ ه بتاعه ب تبقى أنت ملتزم بتاعه بالدليل يعني حي... إيه حكم... إيه الحكمه والدليل بتاعه إيه؟ يعني حكم م حقول لك والدليل إيه إيه سنن ح الحكم مسح الرأس اذكر الحكم والدليل تقول مسح الرأس تقول كله م الفرائط الدليل وامسحه الكتاب على برؤوسك كده ي ع ي الوضوء م الخامسة س سنن أ ل ل ة ا هناك أ ف ع ا ل يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها ومن تركها فلا حرج, فلا حرج عليه وتسمى هذه ا ل أ ف ع ا ل سنن د ذ ه معنى السنه السنه ا عليه من فعلها يثاب عليها ومن تركها لا حرج عليه أ و ل ه ا ا ل ت س م ي ة في أ و ل ه قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر, لمن لم يذكر اسم الله عليه ده المفروض هذا دليل على ش ر ط ي ة البسمله ولكن البسمله فيها ثلاث مذاهب مشهورين المذهب ا ل أ و ل على أ ن ه ا م س ت ح ب ة وده قول جمهور أ ه ل العلم ا ل ث ا ن ي ة على أ ن ه انها واجبة وده المشهور م ا ل م ذ ب ل ل ح ن ب ي و د د من م ف ر ا ت المذهب, الحنبلي وده من مفردات المذهب. قول الثالث أنها ا قول قول ل م وده شرط ج د أ ب و وأبو أبو وأبو البركات الخطاب الحنابلة المجد البركات الدniسالام الخطاب الحنابلة شيخ من تيمية من جد د والراجح ل ان البسمله م س ت ح ب ة لان أ ن حديث ث ع م ذكر لم يذكر لم التسمية فيه حديث عثمان في وصف ا لم ن ب ي عليه صلى الله ل و س لم يذكر فيه التسميه ة واجبة ولو ل كانت ك ذ ر ا فالتسمية مستحبة في أول الوضوء طب فرضنا واحد نساها الوضوء الوضوء افتكرها الله في في أول أول يقول إيه؟ يقول مستحبة بسم وجيث إيه طب برضو نص كده يعني خ لانه ص خلاص هي فاتت في أولها خلاص ما تقولهاش ما يقولش بسم الله وإله وآخره الله في يقولش يقول فاتت ما ما الله أ ل بسم بسم بسم بس ذكرها في أ ث ن اثناء ء الوضوء ا ل ا ي ل لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك كل س و و و ا أنا ك أشق مع أمتي ض في ر و الوضوء ي ة أخرى عند ك وفي وسلم تسوك يتوضأ النبي عليه الليل أصرح أن أن صلى من قام من كانت كان كده الله عائشة قالت إذا قبل أن يتوضأ. فالتسوك وضعه قبل الوضوء الثالث هو هنا ذكره لو قلنا إن هو أنه ب ي ك ر بالترتيب هنا ه يعني ي س م ي ا ل أ و ل وبعدين يتسوك ويغسل ب ع د ن ي أ د و يعني ذكر أن ذكر السوك بعد التسميه ة ل ي ل أ ن ه آيه هنا مع كل وضوء ف ا ل ت س م ي ة تكون مع الوضوء إمتى؟ مع اثناء ل و و ض ء يعني في أ فعل الوضوء ف أ و ل شيء بسم الله يبقى كده دخل في الوضوء أول أول الأصابع. السواك. الوضوء. وسلم. ورد وضوئه وسلم. وهو ويغسل فعل الله. ثالث غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لفعلي صلى الله عليه ذلك يغسل ثلاثا صلى الله عليه、وسلم. يغسل كفيه ثلاثا وهو بيغسل يخلل بين الأصابع ويغسل البراجم. البراجم اللي شيء ثانية في كفيه في كفيه بين جيم صفة مستحب بسم كما حاجة حاجة كان هي ظهور إذ العقل د يغسلها و ي ويخليلها ب ا ل غ في ت الأصابع ا يدخل يخلل يعني يدخل أ ص ب يعني ع ب ع ض ه في بعضها و ي خ ل ل دي ص في ة الغسل غ س ل ويخلل ل إيده ا ا أ ص بعض ثلاثا ثلاث الحنفية يعملها ازاي طب ب تحت مرات ر و ي غ س ل ه ا جدا وبعدين تاني وبعدين ل ه ا تاني وثالث إلا إن تحت الحنفية مرة واحدة تكفي لأن هو الـ الـ آه يعني الماء مستمر لأنه والماء الجري ده ك أ ن ه جريات م خ ت ل ف ة كل ج ر ي ة دي م س أ ل ة فيها خلاف بس المثل الحمبالي على ان كل جريه منفصله الراكد يعني ت ا وتطلعها وتخسلها والطلعها. إلا أنك كده في بعض أهل العلم يقول دخلتها الحنفية حطيت و الماء نزلت من ا ل أ و ل ل ل آ خ ر لو نزل عليها ثلاث مرات يبقى كده إ ي ه اتغسلت ثلاث مرات إ ن م ا ا ل أ و ل ى ليك ا ل أ ف ض ل إ ن ك أ ن ت ت ط ل ا ه ا وتغسلها كمان م ر ة بالتدليك يعني ا ل م ب ا ل غ ة في المضمضه والاستنشاق ل غير الصائم فقد ورد في ص ف ة وضوءه صلى الله عليه وسلم فمضمضه واستنثر ولقوله صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق إ ل ا أ ن تكون صائما الاستنشاق والاستنشاق المضمضه والاستنشاق والاستنثار ثلاث صفات أ و ثلاث افعال المضمضه أ ن يدخل يده ي أ خ ذ كف من ماء ويضع الماء في فمه ويتمضمض ويتمضمض ه و ح ر ك ة الماء في الفم ي ح ر ك ه الاستنشاق في ا ف م دي ل ل م م ض ض ا ا أ ن يدخل ي ج ذ ب بنفسه في أ ن ف ه ماء ده الاستنشاق الاستنثار أ ن يخرجه و ي س ت ن ث ر ب ان ل ي ويتمضمض س س ر ى و ت ش ق ب ا ل يتمضمض و م ن ي س ح ب أن ي ت ويستنشق بكف واحده ة يعني يملى ك ف ماء ويأخذ جزء للمضمضة والباقي يجعله ماء المبلغة من الماء والباقي الأنف يحتاج جدا واحدة جزء جزء كده بأنفك أنك بأنفك يجعله فيه ويأخذ ويتبقى يسير يسير في في لأن فتأخذ تجذب جزء إلى تضعه غرفة بنفسك أنفك ده هذا هو المستحب وكان ا ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم ي ت مضمض ويستنشق ثلاث مرات ب غ ر ف ة واحد ة ي ع ن ي ا ل غ ر ف ة الواحد ة دي ت كفي ه نويت مضمض ويستنشق ثلاث مرات فكان يعني المضمضه ل س ت ن ش ا ن بما ء يسير جدا ا ل د ا ا د ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا خلاص هذا من المستحب وليس من الواجبات ل أ ن أ ي ض ا الدلك لم ي أ ت ي في حديث عثمان في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الكثيفة في لفعله فإنه النبي أن عليه يذكر نبي عليه وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها لفعله صلى الله عليه يدلك ذراعيه وضوء وسلم وسلم وسلم صلى صلى صلى أعضائه بالماء الماء الله الله داخلها الله كان إذا لم دلك أن حتى توضأ وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته كان صفة التخليل هو يأتي بكف من ماء تحت الحنك الحنك, اللي هو فوق الحنجرة وتحت ده الحنك. كان يأتي بكف الحنك التخليل ماء ويضحها الذي الحنجرة الدق ماء ويضحها اللحية أنه من من من صفة فوق اللحية تخليل يأتي تحت وتحت يأتي تحت تحته وهي هو هو ده اسمه تخليل في ص ف ة ت ا ن ي ة للتخليل ان هو يبل يده ي و ي خ ل ل لحيته هكذا انت مخير بين د ه وده ولكن التحنيك اولا ل ت ح ن يضعه ك ي تحت الحنك وايضا ب يستدل و ان ب الحديث داخل في الوجه داخل يدخل لان النبي سبحانه كان مع ايه مع وجهه. وكان ال... والحنك يدخل في الوجه لو كان الحنك ليس من الوجه لما كان النبي سبحانه بيخلل بيخلل لحيته لو ليس لحياته اصلا من في وجهه حنك مع مع ونحن ا ق ل ن ا الدلك والتخليل ا ل ل ح ي ة ا ل ك ث ي اللحية ف ة طب ا ل خ ف ي ف ة اصلا ل ل الخفيفة ح ي ة أ تخليلها مش هيبقى ليه ق ي م ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن لو وضع عليها ماء ا ل ل ح يصل ة الخفيفة ي الماء إ ل ى الجلد فلا, فلا معنى للتخليل إ ن م ا التخليل في ا ل ل ح ي ة ا ل ك ث ي ف ة التي تستر الجلد ده يقوم مقام الجلد يعني السادس تقديم اليمنه على اليسرى في اليدين والرجلين لفعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحب يا أ ي ه ا الذين امنوا إ ذ ا قمتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م فالله عز وجل يوجب اليمين عن اليسر ا ل أ ي د ي ك م ف ا ل إ ي د ي ن الاثنين عضو واحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيام في كل شؤونه صلى الله عليه وسلم في التنعل التنعل يعني إيه لبس النعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر ا د أ ن يلبس نعله لبس اليمن ثم اليسرى و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يخلعها خلع اليسرى ثم اليمنى ولا يتنعل واقفا دي من أداب يعني يجلس من التنعور ويتنعل جالسا بسواقف الشبشب هناك مش مشكلة تلبسوا واقف قاعد ما انت انت أصلا فيه في حيخش إنما الجزمة أو أو غير ذلك الذي يحتاج إلى مشقة تجلس ايه تلبس علي هناك الحزاء مشقة إنما إلى الجزمة ثم ذلك تجلس تلبس أو أو شيء مهم لو الإنسان إن خرج بين ا ل م س ج د ب ر ا ل ي س ر ر ى و أ ا د أ ن ي ت ن ع ل ب ا ل ي م ن يعمل إيه؟ آه يطلع آه ر ج ل ه ك د ه يحطعه على شبش ويراجل ل ا ع مش على ل ا مشكلة ن يلبس, يلبس اليسرى أنه ويعمل تنعل لبس ا ن ي فيها واسع ماذا ده م ن ف يريد التنعل ا ل ا ل ل ت ر ج هو يسرح شعره لما النبي صلى الله صلى عليه وسلم كان يحب يكون أن ي... كان النبي صلى الله عليه وسلم له أ ر ب ع غدائر ضفائر فكان لما إ ذ ا أ ر ا د أ ن يترجل يترجل يعني يسرح شعره كان ي ب د أ باليمنه جزء اليمين وبعدين اليسار ر معشر الرجال أمر فيه أمر سهل لأن الشعر قصير كان عندهم شعر طويل أما النساء فبيحتاجوا إلى مجهود في ترجيل ده عندهم مجهود فيه سهل إحنا إلى فبيحتاجوا لأن كان النساء أما ا ع ش طويل ل في فممكن ت ب د أ هي باليمنه واليسره إ ل ا إ ن ك إنت لو استطعت ان ك ن تترجل ت اليمنه واليسره بأس وكذلك الحلق الرأس. ما تيجي تحلق رأسك. كان النبي الرأس وكذلك تيجي كان لا ي وسلم حلق باس ل الأيمن ل أو وكذلك وسلم وطهوره طهوره الأداب الرأس حلق باليمنى في ترجله تبدأ الله عليه فيه الوضوء فده السابع ل ي عايز هنا هو ت د ل على ل ط نقطة ه إنه و هو ر دية ي س ت ح له التيامن الوضوء ل ا ا في س ب تثليث الغسل أو تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين الفرق غ س ل ل ا بين غسل والغسل إن ا ل غ س ل ا ل ل ي هو غ س ل والغسل والغسل والغسل والغسل والغسل ا ا ل م ق ص و د ب غ س ل إيه؟ غ س ل ا ل أ ع ض ا ء ل غ س ل ا ل أ ع ض ا ء و غ س ل ا ل ب س ل تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين فالواجب مرة واحدة ويستحب ثلاثاً. لفعله صلى الله عليه وسلم فقد في واحدة ثلاثا الله وثلاثا ثلاثا هنا قال الوجه واليدين والرجلين مسح الرأس والجمهور على أن مسح الرأس مرة واحدة المستحب في مسح الرأس مرة واحدة لأنها من جنس الممسوحات لما واحدة صلى عليه وسلم لإيه؟ على ويستحب توضأ ومرتين وجه ويديه جنس ثبت مرة مرة مرة مرتين مسح مسح مرة مسح مرة من كتيمم تيمم يمسح يمسح مرة ترك عنه أنه أن التامن الذكر الوارد بعد الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم أ ح د ي ت و ض أ فيسبغ الوضوء ثم يقول أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله إ ل ا فتحت له أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ا ل ث م ا ن ي ة يدخل من أ ي ه ايها شاء من أ شاء م ن ا س ب ة الذكر إن هنا توحيد إ ن ا ل إ ن س ا ن لما توضا تذكر ذهاب الذنوب مش الوضوء ب يذهب الذنوب ذكرناه فضل الوضوء إ ن ا ل إ ن س ا ن لو توضا خرجت خطايا والوضوء يذهب الدنس لو في وسخ على يديك أ و رجليك فبتنظفها في أ ث ن ا ء الوضوء فتذكر دنس الشرك والمعاصي ف أول ما تذكر هذا الدنس وحد الله. ذكر التوحيد الدنس الله ما هذا تذكر ذكر ف م ن ا س ب ة التوحيد بعد الوضوء إن انما ل الأعضاء ل و و ض ء يطهر ط ا ا ب ة الظاهرة الباطنة والتوحيد الأعضاء يطهر المشركون نجس نجس ل ي ه ل إ نجست ن الشرك فمعنى كده ان التوحيد ط ه ا ر ة فالوضوء والغسل في مقابل ا ل أ ع ض ا ء ا ل ظ ا ه ر ة الباطنة والتوحيد في مقابل الأعضاء、البطنة. فالمسلم في طاهرا ظاهرا و ب ط ن ا ب ا ل ن س ب ة للوضوء في أ ذ ك ا ر أ خ ر ى اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من ا ل م ت ط ه ر ي د ه برضو من اذكار الوضوء ولكن لم يذكره وحديث آ خ ر سبحانك اللهم وبحمدك لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك واتوب اليك أ ي ض ا لا يوجد أ ذ ك ا ر أ ث ن ا ء الوضوء فيه أ ذ ك اذكار ر فيه بقى أ اللهم ثبت قدمي على النار ويغسل وجه ه اللهم بيض وجهي ومتسود ا الوجوه يغسل إ ي د ه اللهم اعطني ي كتاب ي بي بيميني ويغسل شماله اللهم لا تعطني ي كتابي بشمالي كل د ي أ ذ ك ا ر م خ ت ر ع ة ليس لا لم يوجد فيها دليل موجود يعني بالنسبه أ ي ض ا الكلام أ ث ن ا ء الوضوء مش ممنوع ورد السلام أ ث ن ا ء الوضوء مش ممنوع ف ا ل أ ش ي ا ء دي كلها ذكرها الفقهاء ويستحب أ ي ض ا ص ل ا ة ركعتين بعد الوضوء صلاة الوضوء ركعتين بعد الوضوء. حديث بلال المشهور أنه ما كان يتوضأ وضوءا إلا صلى بعده ركعتين. وتنشيف الأعضاء بعد الوضوء جائز جائز الإنسان صلى بمنشافة وتنشيف ينشف أنه بعده هو أعضاءه يتوضأ ركعتين بعد ا ل م س أ ل ة ا ل س ا د س ة في ن و النواقض ا و و ض ء ا ل هي ا ل أ ش ي ا ء التي تبطل الوضوء وتفسده وهي ستة نواقض الوضوء نحن الحدث ا دي ا ل أ ح د ا ث ا ل ل ي هي أ ص ل الباب أ ص ل ا في أ و ل ه ا ا ل ط ه ا ر ة ترفع الحدث وتزيل الخبث إيه هو الحدث بقى اللي هو الباب ده؟ باب الاحداث اللي هو اللي هو أنا واخد الوضوء. الحدث الأصغر. اول ل حدث الخارج من السبيلين أ ي من مخرج البول والغائط والخارج إ م ا أ ن يكون بولا أ و غائطا أ و منيا أ و مذيا أ و دم ا س ت ح ا ض ة أ و ريحا قليلا كان أ و كثيرا كل السبيلين الوضوء شيء يخرج من السبيلين فينقض من هنا قال البول والغائط والمني بس المني مش ينقد ر ل ض و ء ف ق ده في غسل بس هو بيذكر م س أ ل ة لو أ ن رجل امتى المني سؤال كده يعني ايه يخلي ا ل إ خ و ة تركز ش و ي امتى المني يخرج من ا ل إ ن س ا ن ولا يغتسل له امتى لما وفي عبارة متدفق يكونش وفي يكون مرض يكون عن مرض وبلا ش ه و ة بلا ا تدفق م ش يعني ي مني متبقي من الجماع ثم بعدما اغتسل خرج منه المني فيوجب الوضوء طيب او بعض الناس ب ي ب عندهم برد شديد فيصاب بايه سيلان في المني كده يلاقي المني ب يخرج منه دون قصد وبلا ش ه و ة فهذا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل الحمل إيه؟ او ل ل ح م ح مذيا ل ل فخرج منه ل م ن ي ة بسبب او ل بلا ض غ ط اي منية يخرج ش ه ة وبلا ت دم ف تدفق ق تدفق بقوة بقوة يعني استحاضه ل ل ا دي يوجب, يوجب ل او مذين أو, دم استحاضة او ريح قليل او كثير كل هذا يجب ا ل و ض و ء منه ط ب ر ط ب ا ت فرج ا ل م ر أ ة هل تنقض الوضوء أ م لا في أخلاف ب ي ن ا ل ج م ه و ر ب اخلاف بين العلماء و ا ل أ ئ م ة الاربعه ل أ ن ه ا تنقض الوضوء واستدلوا بذلك على أ ن ا ل م ر أ ة المستحاضه ة أ م ر امر أ النبي صلى الله عليه و سلم ا ل م ر أ ة ا ل م س ت ح ا ض ة أ ن ت ت و ض أ لكل ص ل ا ة و مخرج الاستحاضه ة و هو, هو نفس مخرج الوضوء السوائل أ و ا ل ر ط ب ا ت يعني هو مخرج واحد فلو كان الدم يخرج وينقض الوضوء فكذلك أ ي سائل يخرج منه و ينقض الوضوء فالخارج من السبيلين ينقض الوضوء ا ح ن ان ق ل ا ا ل ر ط ب ا ت فرد ا ل م ر أ ة تنقض الوضوء بس ط ا ه ر ة ط ا ه ر ة يعني و د ه قول إ م ا ا ل أ ر ب ع ه ايضا أ ن ه طاهره الا أ ن ا ل م س أ ل ت ي ن فيهم خلاف إ ي ه تاني في م س أ ل ة أ خ ر ى عند النساء الريح الذي يخرج من ق ب ر ا ل م ر أ ة ينقض ر ض و ء أ م لا أ ف ت ت ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة على أ ن الريح الذي يخرج من ق ب ر ا ل م ر أ ة لا ينقض ر ض و ء لانه م ذ ا ل أ نعم ليس متولدا ن نعم محل م ليس في الفرج إ ن م ا هو ريح ا ل غ ر ف ة ريح الغرفه يعني, يعني هو ا ل ف ر ج نفسه مش آ ل ة بتخرج الريح مثل الدبر إ ن م ا هو عباره عن ريح دخل في ا ل ف ر ج وخرج منه م ر ة أخر دخل وخرج دخل ريح من اخرى ل ا ج وخرج خ مرة أ ليس متولدا داخل ا ل ف ر ج فالريح الذي يخرج من فرج ا ل م ر أ ة ليس فيه وضوء و ا ل ر ط ب ا ت التي تخرج من فرج ا ل م ر أ ة فيه وضوء وطاهر نوصلها ب م س أ ل ة ب ع ه ط ا ه ر ة ا ل م ر أ ة يجب عليها أ ن تغتسل ولا يجب عليها أ ن تغسل هذه الرطوبات ب ا إلا في حالة ت في ا كانت ا ح د ة أنت هذه ل ر ط شديدة جدا عند جدا الدليل على ذلك قوله تعالى أو جاء أحد في الريح كثيرة والاستحاضة صلاة مستحاضة أوجاء انفلات البول كأنها كانت تعالى الغائط وتأخذ وسلس فتتوضأ لو قوله ذلك حكم كل منكم من على وقوله لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى ي ت و ض أ و ت ق د م ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أ و بول أو ونوم وقوله صلى او ل ل عليه ه س ل م م في نوم شك هل خرج منه ريح أم لا فلا خرج ريح ينصرف أم يسمع حتى ص ت تدل ا ريحا أو أدلة أن يجد دي كل كل على ا السبيلين الوضوء المسألة فيها إجماع إجماع العلماء على أن ما السبيلين الوضوء إجماع البول والغائث يخرج فينقض ينقض في يعني خرج من من أن على ا ل م س أ ل ة ا ل ث ان ي ة خروج ا ل ن ج ا س ة م ن بقية ا ل ب د ن ف إ ن ك ا ن ب و ل ان ي و غ هناك ا ف ان ق ض م ط ل ق ا ك ل د خ و ل ه في ا ل ن ص و ص ا ل س ا ب ق ة و إ ن ك ا ن غ ي ر ه م ا ك ا ل د م و ا ل ق ي ء ف إ ن ف ح ش ا و يكون ف ن ا ل أ و ض ل أ ن ي ت و ن هناك ا ض ل ان يكون ا ك ا ل أ ح ي ط و إ ن ك ا ن ي س ي ر ا ك ف ل ا ي ت و ض أ م ن ه ب ا ل ا ت ف ا ق ا ل م س أ ل ة د يكون هناك افضل ان يكون هناك ا ف ل ي ف ي ه ا ن ز ا ع خ ر و ج ا ل ن ج ا س ة م ن بقية ا ل ب د ن ا ل ن ج ا س ة أسموها نعين بول وغائط وغير البول والغائط البول والغائط خرج من غير السبيلين زي مثلا رجل مركب أ س ط ر ة ا ل أ س ط ر ة دي ع ب ا ر ة عن إيه إ ب ر ة ب يحطها في الحالب وبعدين البول بقى بدل ق ى ب ما ينزل في ا ل م ث ا ن ة نزل في ا ل إ ب ر ة دي فدخلت في الكيس كيس جمع بول ف أ ص ب ح ك يقوم مقام ا ل م ث ا ن ة يجمع فيه البول ف أ ص ب ح البول ب يخرج من ف ت ح ة ا ل إ ب ر ة التي تخرج منه ف ك د ه خ ر ج البول من غير, المخرجين، من غير السبيلين م من خ ر غير ج ي ن ا ل فهذا ينقض بالاجماع ل أ ن بول أ و غائط كذلك الغائط ده ينقض بالاتفاق ا ل م س أ ل ة فيها خلافها اللي هي الدم النجس الذي يخرج من ب ق ي ة البدن من غير السبيلين الدم والقيء هنا ده يعني ذهب فإن أن يعني الحنابلة والحنابلة يقولون إن, الدم ينقض إن فاحشة فالأولى الدم بيقول مذهب يتوضع في ينقض وكثر و و ذلك ل ض إن من أن ينقض فاحشة مفردات اختلفوا في والجمهور لإما الثلاثة المذهب ولإما الثلاثة وقالوا أن الدم لا أو برضو الوضوء ذلك نجس؟ دم دي دي م س أ ل ة فيها اتفاق اهل ل ا ا ت ف ق العلم على أ ن الدم نجس و م س أ ل ة وجوء ان الدم طاهر د ي م س أ ل ة م ع ا ص ر ة يعني تولدت في عصرنا إ ن م ا ما تلاقي مساله نجس الدم وطهرته في السابقين أ و ل من ذكرها ا ل إ م ا م الشوكاني وبعد ك د ه ا ل إ م ا م الشوكاني مئه سنه الف مئتين وخمسين يعني م ت أ خ ر ي ن جدا وبعد ك د ه ذكرها بعديه الشيخ الالباني وبعد ك د ه الشيخ ابن عثيمي ن وطلبت العلم اخذوها منهم ولكن ا ل إ م ا م أ ح م د و ا ل إ م ا م القرطبي والطبري وكثير من السلف تقريبا أ ك ث ر من عشرين إ ج م ا ع على أ ن الدم نجس بالاجماع إ ج م ع والإمام النووي أيضا ا ل م في و ع نقل ن ج الدم فيها م وذكر أن إ ج وقال أن أ ج م ع العلماء على ن ج ا س ة الدم وما خالف فيه إ ل ا بعض المتكلمين الذين لا يعتدوا بخلافه يعني اللي خالف في نجاسة الدم بعض المتكلمين اللي ذكر الإمام النووي إن خلافهم لا يؤثر في المسألة. آه سواء كان كثيرا أو قليلا إلا إن القليل يعف عنه. الدم النقط اليسيرة يعف بعض عنه عنها يعف نجاسة أن كان خالف الدم الإمام خلافهم لا المسألة سواء إلا الدم بعد ورد ذكر الكثير اليسير أو أن أما آه هو عنها النقط ا ل ل ي و ر د ف ي د ل ي ل أن ع م ر كان ي ص ل ي و ج ر ح ي ث ع ب د م ر ب ي ث ك ا ل م س ت ح ا ر ة ا ل ت ي ت ص ل ي ودمها ي ق ط ر ب ل ث ر ب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب م ث ر ب يثرب ف ث ر ب ي ث ر يثرب يثرب ي د ر ب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب ا ث ر ب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب يثرب ي ث ع ب ي ع ن ي ش د ي د ك ا ل م ر أ ة ا ل م س ت ح ا ي ة ما زال, قول الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم هذا ليس دليل دليلا على أ ن الدم طاهر دليل على جواز ا ل ص ل ا ة بالدم الجروح لو عنده جرح يجوز ما المسلمون زال المسلمين يصلون في جراحاتهم يعني الجروح التي أصيب الإنسان فيها يجوز فيها يسير يسير ودلي في على العرق الإنسان لأنه الجروح الصلاة واقف لا خلافه رأس أو دم دم الدم, المسفوح هو دل هو الدم السائل م ف و هو ح ل ل د م ا ا س دل فيه إ ج م ا ع أ م ا الدم الذي يقف على ر أ س العرق والذي في القدور قول عائشة في ذلك فهذا ي ذلك ف بالاجماع إ ج م ع ده فيه خلاف ف الآخر ل أما ا ب إ ن ا الصحابة ك ولم لأن مذهب يكن في ب ع ض الناس تعنتوا ل في ذ ك وقاله وهذا الصحابة أن الدم طاهر وهذا تعنت. الفعل لا المذهب يدل على مذهب أن تعنت يعني الصحابة ما زال ا ل ص ح ا ب ة يصلون في جراحتهم هذا ليس دليل على أ ن مذهبهم طهره ت الدم لعل زي ي الدم ب حجر ا ب ا قال لعلهم يروا لعلهم بجواز الصلاة بالنجس ي س بنجس بالسهم بالنجاسة أ أخلاف أن أن ل هل يصلي ولا لا أخلاف لما صلى وأصيب بالسهم. توجيه ابن حجر لهذا الحديث يقول لعله الصلاة ة في في يجوز زي وأصيب توجيه إيه يرى عباد ابن بجواز بن ده حجر بشر ل ي ه أنت خليت مذهبه أنه هو عدم جواز ا ل ص ل ا ة بالنجاسه ة وأن ر مش ممكن العكس وان ل الآخر ت و ج ي ه ا ب حجر ح أنه في ا ل ة ضرورة فلا يسعه غير فلا ذلك يسعه ي ه ع م ل ليه يعني ي ه طاهر ل ع هيخرج من ل ل يفعل بعدما يخرج من الصلاة ص ا وماذا بعدما ة من يخرج و في حالة ض و ضرورة حالة ر ضرورة خرجش بسبب الحرب بسبب فغر أمر يسير إيه؟ ما يخرجش ة حالة للصلاة كان ما ما يعني يبقى إن أنه بسبب بسبب ده من ا ل ص ل ا ة بسبب نزول الدم فالراجح ان الدم لا ينقض الوضوء الدم لا ينقض النجس ولا ينقض الوضوء الثالث زوال العقل أ و تغطيته ب إ غ م ا ء أ و نوم ب ق و ل ه صلى الله عليه وسلم ولكن من غ ا ئ ة وبول ونوم يعني إيه ولكن يعني حديث النبي عليه عسال مع ننزع ولكن صفوان بن عسال كنا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن خفافنا إلا من جنابه إلا الله وسلم ولكن صلى لا من غائط وبول ونوم. يعني ولكن ب و ونوم و ل نمسح ن ولكن ن ز ع ه ا عليها من غائط وبول ونوم ب و و ل وقوله العين وكاء السه الوكاء اللي هو الرباط ل ل ي هو ا الخيط الذي يربط به القربه الأسقاء فزوال ا ل ي ق ظ ة كزوال هذا الرباط فمن نام ف ل ي ت و ض أ حديث حسنه ا ل أ ل ب ا ن ي و أ م ا الجنون و ا ل إ غ م ا ء والسكر ونحوه فينقض إ ج م اجماعا ع ا جنة سكر و النوم ا ل ن ا ق ض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إ د ر ا ك على أ ي ه ي ئ ة كان النوم د ه أول ن و ع من ن أ و النوم ع ا الذي ينقض الوضوء أول نوع اللي هو النوم ل ل ي هو ا الذي ليس معه إ د ر ا ك ا س ت غ ر ق النوع الثاني النوم اليسير, فإن النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء لان ي ق ض ا ل و و ض ء لأن ل ا ص ح ا ب ة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار ا ل ص ل ا ة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون ولكن هنا ا ل م س أ ل ة ع ا ي ز ة تنضبط شويه بيقول ن النوم ا اليسير كل أ ح و ا ل ه يعني ممكن واحد ينام وهو مضجع مضجع ينام على جنبه ممكن واحد ينام وهو جالس ممكن واحد ينام وهو متكئ ممكن واحد ينام وهو ساجد في الاعتكاف ممكن واحد هو ينام وهو قائم واقف يصلي ف ن ا م كل دي أ ح و ا ل للنائم ظاهر كلامه كده ان ه كله يستوي والراجح ان هو اللي ورد فيه الدليل اتنين بس أ و ل نوع اللي ه وكانوا قاله د ه ك الناس الصحابة يصيبهم النعاس يصيبهم ه م في ن ويقومون يصلون يتوضقون فكانوا ت ظ ا الصلاة ولا ر جالسين في المسجد فده أ و ل نوع اللي هو اليسير ل هو ا ل ي من الجالس واحد جالس بس م ش ت ن د ظهره لا جالس في وسط المسجد ونام نوما يسيرا النوم اليسير عرفا اللي ما نعاس ما حوله نعاس يدرك ما حوله هو يدرك يدرك ما استغرقش ف ي ا ل ن و م ل د ر ج ة ان ه ه و ق ا ك امر يجب ان يكون ه ن ا ل خ ط ي ب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر ي ل ب ان يكون ن ا ك امر ا ج ب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر ي ا ب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك ا ل ر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك ا م ب يجب ان يكون ه ن ا ل امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان ي ك و س ن ة أو أكثر فمعنى كده انه يجب عليه الوضوء ف أ م ر و ش النبي صلى الله عليه وسلم على انه يعيد الوضوء مره ة أخرى اليسير على فدل دون استناد د الجالس والقائم النوم من جالس أن من وقائم و ا ل الحنبلي بعض المذهب في ذلك وقالوا كل المقعدة ل م متمكن من المقعدة فنومه ذ ه وسعه ب بعض إنسان ا في ي س ي ر لا الوضوء يؤثر في الوضوء. الرابع مس فرج ا ل أ د م ي بلا حائل لحديث ب ص ر ة بنت صفوان رضي الله عنها ان ل ل ه ع ه النبي أن ا صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره ف ل ي ت و ض أ وفي حديث أ ب ي أ ي و ب و أ م ح ب ي ب ة من مس فرجه فليتوضا أ مس ل بلا حائل مس فرج الأدمي الحرم المس مس الفرج الأدمي العلماء ف فرج فرج نفسه فرج ر غيره ج وجود بقى سواء مس مع مس أو يعني وقفوا فيها ث ل ا ث مواقف ثلاثة مواقف ا ل أ و ل هو قول الحنبل او الجمهور ان مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا يعني أ ي واحد يمس فرجه ولو بلا قصد ينقض الوضوء وخذوا حديث ايه من مس ذكره فليتوضا وكذلك ا ل م ر أ ة أ ي ا م ر أ ة تمس فرجها بلا قصد عند الحنبل او الجمهور ينقض الوضوء و استدلوا بذلك حديث آ خ ر عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده قال ايما و أيوم امراه ا أ ة مست ف ر ج ه فلتتوضى في صحيح الجامعة دل على حديث صحيح صحيح صحيح شكرا أ ن مست ن م فرجها فلتتوضا يبقى ا ل م ر أ ا و ا ل رجل في ذلك سواء القول الثاني على النقيض من ذلك اللي هو قول المذب الحنفي اللي هو مس الفرج لا الوضوء مطلق. يبقى احنا قول مطلق ينقض يبقى طرفين هو هو عهو مس عندنا طرف الجمهور ينقض الوضوء مطلقا و لا ينقض الوضوء مطلقا في النص بقى مذهب الملكيه و غيرهم مذهب ش ي خ ا ل إ س ل ا م ا ل ت ن م ي ة الجمع بين الاثنين الجمع بين الاثنين ا ن ه في حديث اخر ط ل ق ا بن علي س أ ل النبي صلى الله عليه و سلم اذا مس احدنا ف ر ج ة اي ت و ض أ قال انما هو بضعه منك هذا الحديث اللي عمل بايه اشكال وخلى المذهب الثالث ذا ي خ ر ج الجمع ل ل ي هو ا بين الدليلين حديث من مس فرجه فليتوضا وحديث إ ن ه بضعه منك يعني لا تتوضا فالشيخ الاسلام ت ي م ي ة قال أ ن الجمع بينهما أ ن أ ح د ه م ا اللي هو من مس فرجه فليتوضا ادل على الوجوب و ا ل آ خ ر ق ر ي ن ة تصرفه, تصرفه للاستحباب إ ن ه بضعه منك ده ق ر ي ن ة صرفه الوجوب للاستحباب مذهب أ ص و ل يعني ا ل م ل ك ي ة كانوا اعمق من ذلك وقالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه ب ض ع ة منك مقصود وفيه ع ل ة يعني كان المفروض ان ل ب يقولوا صلى الله ل ع ي لا لا ينقد الوضوء لا قال له علله لماذا لا ينقد الوضوء ل أ ن ه ب ض ع ة منك فقالت ا ل م ل ك ي ة هذا هو التعليل إنه وتعمقوا في ذلك أ ك ث ر وقالوا إ ن الفرق بين الذكر وبضعه ا ل منك يعني عضو عضو زي المناخير زي ل و ي د ا ن عضو والفرق بين هذا وهذا و ا ل ش ه و ة إ ن س ا ن لو مس ذكر و ب ش ه و ه ينقض رضو ده أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل والقول ا ل م ن م ا ل ك والله اعلم الخامس أ ك ل لحم ا ل إ ب ل لحديث جابر بن س م ر ة أ ن رجلا س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ت و ض أ من لحوم ا ل إ ب ل قال نعم ان ت و ض أ من لحوم الغنم قال إ ن شئت ت و ض و ان شئت لا تتوضا قال أ ن ت و ض أ من لحوم ا ل إ ب ل قال نعم ت و ض أ من لحوم ا ل إ ب ل و د ه في خلاف أ ه ل العلم والقول ده قول ا ل ح ن ب ل الحنبلة والجمهور على أن ان ل ل إ ب ي ق ا لاكل ر ج ح حنبلة هو قول حنبلة زي ما ذ ر ترجيح و وده ا كده إ م م ا ا لحم ن من و و وغيرهم و ي الشافعية ا ل د ي صريح في ث أنه ن ع توضع من لحم الابل إ ب فيصعب ل ل ل ولحم ل ت أ و ي ا إ ب خ لا ف اللبن اللبن لا ينقض ر و ض رضو ولحم الابل يشمل كل اللي القبل. ل في ح ما ة و ل والكبدة والطحال. كل ك ر ش شيء ة في الابل يعني. ا ل س س ا د آ خ ر حاجة. ا ل ر د ة عن ا ل إ س ل ا م لقوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت كل كمان أوجب الغسل الوضوء عليها الغس ما موجبات نواخد أوجب أوجب. يعني نواخد الوضوء هي. ضف عليها كمان موجبات الغسل. تنقض الوضوء زي الجماع وغيره نقف عند هذا الحد ونستكمل ا ل م ر ة ا ل ج ا ي ة ان شاء الله أقول قولي هذا